ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سن الخياط وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود ان تلكم الجنه اورستموها اورستموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا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 ALLADHEENA YASUDDOUNA AN SABILILLAHI WA YADKHUNA AWJANA WA YADKHUNA AWJAN WA HUM BIL AKHIRATI KAFIRUN WA MA BAYNAHUMA HIZAB WA BAYNAHUMA HIZAB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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الله الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin wa baynahuma hijaban wa alal a'raf rijalun ya'rifunahum bi simahum وعلى الاعراف رجال يعرفونه بسيماهم قالوا ما ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونه بسيماهم قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَا أُولَئِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ودخول الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا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 فَلْيَوْمَنَنَسَاهُمْ فَلْيَوْمَنَنَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اللَّهُ